يعني ذكر فيها أن أبو حامد الغزالي في أثناء رحلته للحديث ورحلته في طلب العلم وتحصيله ذكر أنه صادف يوما أن قطع العيارون عليه الطريق يعني كان هو في قافلة في إحدى الصحارة وهو لا يزال صغير السن في بداية طلبه ورحلته وتحصيله للعلم قال ف قطع علينا العيارون الطريق قال فسلبوا وقتلوا ونهبوا من في هذه القافلة قال وكان من جملة ما أخذوا علاقة كتبي يقول كل ما جمعت في هذه الرحلة وكتبته وسعيد في ضبطه أخذوهم قال فضاقت علي الأرض بما رحبت ولا وليس لي من هم إلا أن أسترجع تعليقتي تعليقتي يعني دفاتر وكتب أهلتي حصلها وجمعها على المشايخ والعلماء راحت كلها في ساعة واحدة ذهبت ما بقي منها شيء فقال فلما ولوا جعلت الحق الحقهم قال فالتفت إلي مقدمهم يعني رئيس العصابة فقال لي ارجع ارجع ويحك وإلا هلكت يعني العالم أمامك تقتل وتنهب أمواله وأنت جاي يعني قال ارجع ويحك وإلا هلكت قال فقلت له الغزاري يقول فقلت له ناشدتك بالذي تسأل نجاته من الله عز وجل إلا أرجعت إلي علاقتي كتبي ودفاتري قال وما, علاقت وما علاقتك هذه قال تلك الدفاتر التي أخذتمها فيما أخذتمها قال فجعل هذا القاطع طريق ينظر فيها ويقلب هذه الدفاتر وهذه المصنفات وهو يتبسم قال ويحك ذهب علمك كله بأخذنا إياه يعني ما ظن معك شيء أبدا ما في شيء تحفظه ما في شيء تذاكره ما في شيء تراجع قال هذا كل علمي قال اذهب يا بني فليس هذا بعلم اذهب فليس هذا بعلم إنما العلم ما حواه صدرك ما إذا كان هذا العلم ذهب منك في ساعة فليس هذا بعلم فتبرع وتطوع له وأرجع إليه كتبه وقال له لا تعد المثل هذا يقول الغزالي فمن تفعت حياتي بما بمثل من تفعت به من ذلك العياب من ذلك القاطع الطريق وهذه من يعني غرائب يعني قد من الغرائب فعلا قد يستفيد كبار أو عظماء في الإسلام وكبار من من لا من مما لا يرجى الخير منهم ولكن الحكمة